ir ah. إنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنه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 غير المحضر وما عملت من سوء ان توذن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله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 لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها كان انثى وان سميتها مريم وان اويزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلنا ذكريا السلام عليكم ورحمة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 في السَّمونتِ وَلَضِ وختلَ في الَّْلِ وََّهَارِلَ آياتاتِ لِؤُولِ الفَابَّ نََذكونَ اللهَّ قِيمًَا وَقودَ عَ جُوا بِم السماوات والارض ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك فقينا عذابانا ربنا وكفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع نبرال ربنا رب وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ قاتلوا وقتلونا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ف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 وكفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرى أشترون بآيات الله ثمنا قليلا تَقُولُ اللَّهُ لَعَنَكُمْ تَصْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الحمد عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ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 يَسْتَقِمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ سَوْفَ كُنْ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّن دعا سنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد شيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله الله الله الله الحمد لله استعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب لائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته حَمَّ وَفِي صَالُوثِنَا ثُنَا ثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز, ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحابهم اسې د هغه